ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ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 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لََنْ تَبعَكَ مِنهُم لَمْلَ أن جَهَنَّ مَ مِنْكُم أأَجمَرين وَيَا آدَ مُسْكُ أنْكَ وَزَجكَ الجََّةَ فَكُل مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَُبَهذ الشَّجرَةَ فَتَكَ مِنَ الظالِمين فَوسوسَلَهُ مَ الشَّقانُ لُبِدَ لَ مَا مور يَعَنون سؤاتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما من الناصحين فدلهما بهرون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 يَا بَنِي آدَمَ لا يفتننكم, لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا حِجَابَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا يُخْفِيَانِ وَإِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَانَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعْبُدُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ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 وَإِ ماَا حَرَّمَ رَبّفَواحِشَمَا ظَهرَ مِنهَا وَمَا بَطًا وَالْإِثْمَ وَبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقْن وَ تُشِكُ بِاللهِ مَا لَم يُونَززِل بِهِ سُقاناب وَأَْ تُشركُ بِاللهِ مَا لَم يُنَززِل بِهِ سُلقانَوا وَأَ تَقولُولوا عَلَ اللِ مَا ل تَعمون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 سُلُونَا قالوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ في النار كلما دخلت امه على اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذاب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 يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسْمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا وَنَذاَ أصْحَابُ الأعرَافِرِ جَلَ يعرفونَهُ بِسمَاهُم قالَاوا مَا أَغْنعَنكُمْ جَمْكُمْ وَمَاكُمْ تُمْ تَسَْكْ بِرُون أَهَاُ لَّ نَاق سَمتُمْ لَا يَنَلُ اللَّهُ بَِرحمَ وَدُخُل الْ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن علينا من الماء أن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 كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يَوْم يأتي تَأولهق الذيينَ نَسُِ قَل قَد ج تُصُُ رَبّنَا بالِالحَّ ق ج تُسُلُ رَبّنَا بالِالحَّ فهَناب فهَنا مِن شفَ فشفَعناأَن رَّ فَنَعملَ غَرَ الذي ك لَنَعْمَلَ قَلْخَزًا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ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 سَقَاهُ لِلْبَلَدِ ميت فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا كِدَادٌ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم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 وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنْصِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوا فنجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد نخاهم دا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم يَقُولُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ قَوْمِي لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رسول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 أَتُجَادِلُونَ مَن فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَن تُبَاوُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ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 بِكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ عَلَيكُمْ خُلَفَاءٌ أَمِينٌ بَعْدَ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذي استكبروا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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ قَوْمِي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا تَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ من انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء الا انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون فَأَمْجَيْنَا أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ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 وَلَا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هواء واذكروا اذ كنتم قليل فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة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 نستكبروا مِنْ قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وَرَبَّنَافْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَن تَصَدَّقُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آبان الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيه بأسنا بياتا وهم نائمون أوى من أهل القرى أن يأتيه بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو, لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجهوا أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا الواربين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما انت القا اما ان نكون نحن الملقين قال الق فلما الق القوس حر وعيون الناس واسترهبوه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 فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم مجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم وقال الملؤ من قوم فرعون اذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناهم ونستحي لسهم واننا فوقهم قاهر لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْرِنَا أَم تَأْتِينَا وَمَن بَعْدَ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرض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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمملع الضفادع والدم ايات مفصلات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك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 رَقْنَاهُمْ فِي الْأُمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَطْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 رَبُّكُمْ عَظِيمَ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سبيل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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى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 قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى اللَّنْ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَلِيَ خِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَنَالَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بعدها ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الامي الذي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قَوْمِ موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جَيْنَا الَّذِينَ أَنْهَوْا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ, قلنا لهم كُونُوا قِرَدَةً خاسئين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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ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 ساء مثله القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يَهْدِ يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم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 اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعْهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي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 وأعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إِلَّا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلََّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَمًْا خَفِي فَ فَمَررَتْ بِ فَلََّا ثقَالَ الدَّع وَلَّه رَبَّهُمَا لإِنَّا تَتَنَا صَالِ حََّنَكُ إَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالِحَْجعَ لَ شُرَكَ فِي متَهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَوْ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 الذين اتقوا إذا مَسَّهُمْ مسهم مِنَ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم بِآيَةٍ بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما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 لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله